وروى البخاري في الأدب المفرد والترمذي وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال قد استجيب لك فسل وروى النسائي والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم